أصبح الحزين يوم شراء. وطلى بأسحابه صلاة الصدر قام خطيبا فيهم حمد الله واثنى عليه. ثم قال ان الله سبحانه وتعالى قد أدل في قتلكم وقتلي في هذا اليوم. عليكم بالصدر والقتال ثم طفهم للحرب وكانوا سبعة وتبعين ما بين فارس وراجل فجعل جؤير بن القام في الميمنة وحبيب بن مظائر في الميسرة واعطى رايته اخاه العبدات وثبتا وعليه السلام. واهل بيته في واقبل عمر بن ساد نحو الحسين في ثلاثين الفا. وعلى الميمنة عمر بن الحجاج الجبيد. وعلى الميسرة شمر بن الجوشان. وعلى الخير عزرة ابن قيم. وعلى الرجالة ابن ربعي. والراية مع الوائد مولاه. واقبلوا يجولون حول البيوت. فيرون النار تغفرموا في الخندق. فنادى كمرندي على صوته. يا حسين تعجلك بالنار. قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمع ابن ذي الجوشن قيل نعم فقال نعوي ابن راعي في المهجة انت اولادها مني صنية ورام مسلم ابن عوسجة ان يذنئوا بتأمن فمنعوا الحسين وقال اكره ان ابدأهم بختال ولما نظر الحسين الى جمعهم كأنه حسين رفع يديه بالدعاء وقال اللهم انت فقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وانت في كل امر نزل به ثقة وعدة كم من هم يضغط فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويجمس فيه العدو انجلته بك وجكوته الى رغبة مني اليك امنن شيواك فكجتك وفرجتك فكن ولي كل نعمه ومنعا كل رغبه ثم جاءت اخرتك فركبها ولا تعد الصوت العالم يسمعه الجن ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعبكم بما هو حق لكم علي وحتى اعتبر اليكم من مقدمي عليكم فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وعطيتموني الناس من انفسكم كنتم بذلك افعد ولم يكن لكم علي سبيل وان لم تقبلوا مني العوذ ولن تعطوا النصفى من أموتكم فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمرة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون اعنى ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فلما سمحنا النساء هذا منه فحنا وبكينا وارتفعت اصوات انا. فارسل الينا الاخاء العباد. وابنه علي للأكبر. وقال لو ماتت كتار فلا لا يكثره مكاؤن. ولما تكثنا حمد الله. وقفنا عليه. وصلنا على المحمد. وعلى الملائكة في وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دارا خلاه وجوال متضرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والجفين من خسنته فلا تضرن لكم هذه الدنيا فانها تخطع رجاء من رجل اليها وتخيض طمها من طمع فيها. واراكم قد اجتمعتم على اجنب قد اتخذتم الله فيه عليكم. وامضى بوجهه الكريم عنكم. وحلاجكم نقمة وجنبكم رحمة فنعمل رب ربنا وميك العبيد انتم اقررتم بالفراعة وامنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم انكم جهدتم الى ذريته وعسرته تريدون قتلهم لقد اختحول عليكم الشيطان فارجاكم ذكرى الله العظيم فتبن لكم تريدون إلا لله وإلا إليه وادعون قوم انكفروا هؤلاء قوم انكفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين أيها لا تنسبوا لي من أنا ثم ارجعوا إلى أرضكم وهاكبوا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاق حرمتي انا اشتب نبين في نبيكم وابنى الوصيه وابنى عمه واول المؤمنين بالله والمصدقان رسوله بما جاء من عندي ربه اوليس حفظته سيد الشهداء لما نادي او ليس تعطرت فيار وعني او لم يبلغكم قولوا لقول الاهلي ول اخي هذا انا السيدا شبام باهل الجنه فصدقتم لي بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت كذب مرذ عن سوء الله يبغت عليه اهله ويضر به من افتلقه وان كذبتموني فان فيكم من ان سألتمو عن ذلك اخبركم سنجعل ابن عبد الله الانصاري وعبا سعيد الخجري وسهل ابن شاج الساعدي وزيد ابن, ابن ارقم يخبروكم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله عليه حقي انا فيها حادث لكم ارسكت لي فقال اشربوا ويهبذ الله مناحر ان كان يدري ما تقول فقال له حبيب بن المضائر والله ان لي امر تعبد الله على سبعين حرفا وانا اشهد انك فارق ما تدعي ما يقول فاطبع الله على قلبك ثم قال الحسين فان كنتم في جسك من هذا القول افتشكون ابن ابن نبيكم فوالله من بين المشرق والمغرب اذلوا بيس لبي غيري فيكم ولا في غيركم وإحكم اتقبوني بقتيل منكم قتلتوا او مال لكم استهلكتوا او بخصاق جراحة فاقدوا لا يكلمونه فنا تايا كذا ابن ويا حسار ابن ارجر ويا بيت ابن الاشهد ويا زيد ابن الحارث ألم تبتموا إلي أن اخدم قد ألغت الثمار وخبر الجرعات وإنما تبتم على جنجن لك مجندة فقالوا لم نقعل قال سبحان الله منا والله لقد فعلتم ثم قال أيها الناس اذا كره قومي بدعوني ان فارق الى امنني من الاب فقالوا لا لو اوقيت من لا شان او لا تمجن على حكم بني عمرو فئن لم يروك انما تحب ولين يصل ايدي كانهم مكروث فقالوا حسين ان ساق اخي اتريت ان يغبك بدوهاشر اكثر من جن مسلم العقيد. لا والله لا اعطيه لا اعطيهم بيدي اغطاء الزليل ولا افر فرار العبيد. حباد الله اني عدت وربكم ان ترجمون. اعوذ وربكم من كل متكذر لا يؤمن بأوم الحساب ثم على خراحلته وعمره رفضت ابن شمعان فهط لها لم أرسوا إذ خلق سئر خاطبا فإذا أموا لا يملكون خطابة يدعو أدا السؤال ابن بيك لبيكم ومن عدركم إن صرف دار الله هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامي مرتابا ألم يوصل إلى النبي وأودعا فقنا أذفيكم عسرة وكسابا إن لم تدينوا بالمعاد فاجعوا أحسابكم إن كنتم أغرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظي الا الاسنة والسراء جوابا. واقبل القوم يدحفون نحوه. وكان فيهم عبد الله ابن حوزة التميني. صباح اذيكم حسين. وفي الثالث قال الحسين هذا الحسين فما تريد. قال يا حسين اغفر بالزرار. قال الحسين كذب تابا الاقدم على رب الغفور الكريم. وطاع الشبيح فبرآن قال ابن حوجة فرفع العسين يديه حتى بعد بياضه ابطائه. وقال الله ام خذه الى النار. فغضب ابن وابحم الفرج اليه وكان بينهما نهر فالفت خدمه بالركاب وجانت في الفرج فتقطى عمها وانقطرت خدمه وتاقه وفخله وبقي جانبه الاخر معلقا بالركاب واخدت الفرج تضربه كل حجر وشجر حتى هدف قال قبل ابن واحد ان حضر لي كنت في اول خير الذي تقلت في حرد الحسين لعني انوطي برد الحسين فاحضى به هلد ابن جيادر فلما رأيت ما صلعت ابن حوزة حردت ان لأهل هذا الزيء حرمة ومسجنة عند الله وتردت الناس وقلت لا ألا أقاتلهم فأكون في النار وخرج اليهم جهير ابن القيد حناصرة ذنوب وهو شاكر في السلاح فقال يا مأل من عدد الله لدارين حصا على المسلم نصيحة اخي المسلم ونحن حتى الان تقوة على دين الواحد ما لم يقع بيننا وبينكم السعيد وعنتم للنصيحة من اهل فاذا وقع السيف انقطعت العثمة وكلنا امة وقل وأنتم امة ان الله نرسلنا وإياكم بذرية نبيه محمد لينظر ما نحن وأنتم عادلون انا نجلوكم الى انصرهم وخذلان الطاغية يديدا وعبيد الله يديدا وعبيد الله ابن زياد فإنكم لا تدركون ذهما إلا سوء عميت الطالما لا يتمدان أعينكم ويغطران أيديكم وأرجلكم ويمثلان إدكم ويغطرانكم على جزوع النار ويغتلان أمافلكم امسان حجر بن عليم واصحابه وهاني بن عروة واسبائح فجموه واثنوا على عبيد الله بن جياد ودعونا وقالوا لا نبرحه حتى نقفل صاحبك ومن معك او نبعث به وباصحابه الى عبيد الله بن جياد فقال جهائر حباد الله ان قلد فاطمة احقوا بالورد. والنصر من ابن ثمية فان بالله ان تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين يديد. فالعمر اعرؤوا ليرضى من طاعتكم بدون قتل الاسهل. فرماه الجمر بسهمه وقال ازقط بس اشجت الله نعمتك ابردتنا بكثرة كلامك فقال جهار يا ابن البوار وناخبين ما اياك الخاطب انما انت بهيمة والله ما اظنك تحكم من كتاب الله عايتين فالشرب الخزي يوم القيامة والعناف الأليم. فقال الشمر إلا الله قاتلك وصاحبك من جارة. فقال جؤائب فقال الشمر إلا الله قاتلك وصاحبك من جارة. فقال جؤائب أخذ الموت تخوفني. فوالله للموت معه. أحب إلي من الخلج معكم ثم أقبل عن القوم رافعا صوتا وقال عباد الله لا يضرر لكم عن هذا الجنف الجاتي واشفاءه فو الله لا تنال شفاعة محمد لا تنال شفاعة محمد قوما هاقوا بما أهل ريته واهل بيسئين وقتلوا من نصرهم وذبى عن حريمهم فناداه رجل من اصحابه ان ابا عبد الله يقول لك اقبل فلعمني لان كان مؤمن وقبل جراء نفحا قومه وابلغا فلقد نفحت هؤلاء وابلغت لو نفع النصح والابلاغ والسادن الحسين والسادن الحسين برير بن خباير في ان يكلم القوم فابلانه وكان شيخا تابعيا ناتكا قال ان ومن شوخ القرى في جهانع الكوفة وله في الأمدانيين شرف وخجر وجلال فوحبا قريبا منهم ونادى يا معشرنا ان الله بأك محمدا مكيرا ونذيرا وداعيا الى الله وتراجا منيرا وهذا ماء الفراس تقعوا فيه خنازير السواب وكلابه. وقد حيل بينه لرسول الله. احجزاء محمد هذا. فقالوا يا براير قد اكثرت الكلام فاصف عنا. فوالله ليعطج الحسين كما عطش من كان قبل يا قوم ان ذكر محمد قد اصبح دير اظهركم وهؤلاء درديته وعجوته وبناته وحرمه فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون ان تصلعوه بهم فقالوا نريد ان نمكن منكم الامير عبيد الله ابن زياد فيرى في إمرايا قال فلا تقبلون منهم ان يرجعوا الى المكان الذي جاءوا منه وإنكم يا الى الكوفة فنسيتم كتبكم وعوكم وإنكم ما دعوتم اهل بيت وجعلتم انكم تقتلوا لعنفسكم دونهم حتى اذا عشوكم اسلحتموهم الى ابن زياد وحلحتموهم عن ماء الفراد بيس ما خلفتم نبيكم في ذريته ما لكم لا تخاكم الله يوم القيامة فبيس الخوم فقال لو نفر منهم يا هذا ما نجري ما تقول قال الحمد لله الذي زادني فيكم بطيرة اللهم إني أضرأ إلي من فعال أولاق الخوم اللهم الخباسهم بينهم حتى يلقنك وأنت عليهم غضبا فجعل القوم يرمونه بالسعام. فتحخرى الى ورائه. ثم ابن الحسين ركبا فرته. واخدا مصحفا. ونشره على رأته. ووقف بهذا القام. وقال يا قام ان بيني وبينكم كتاب الله. وسنة جثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استشهدهم عن نفسه المخدثه وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمى البقيت فأجابوا بالتصدير فتعلهم عما على قتله قالوا طاعة أهل الأذير عبيد الله ابن زياد فقال عليه السلام دبنا لكم ايتها الجماعه وترح احيى الثغر ثمنا وعليه واكرمناكم موجفين سلمتم علينا كيف لنا سي ايمانكم وحشدتم علينا لا رقتدنا على عدونا وعدوكم فاسمحوا ان تنيا جائكم على اولياءكم بغير عدل ابكوا فيكم ولا عمل اظهر لكم في فهل لا لكم الوالا تركتموا للون السيف مسيف والجاشط عامل والراي لما يستحق ولكن ها سرعتم اليها فان يرث نبا عليها كتهابت الفرات ثم لنفطموء ثم لنخطموء اخشاق لكم يا مديد الامه وجلادهنا عذاب ونبته كتاب ومحرق الكرم وعصبة الآيات ونفت الشيطان ومطفي السنن ويحكم هؤلاء يتابدون وعنها تتخاذلون أجل والله غدر فيكم خديم وشجت عليه أصولكم وتأجرت فروعكم فكنتم أخبثا ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصة ألا وإن الدعي ابن الدعي يهني ابن زياد قد ركد بين اخلتين بين الثلة والذلة وهيها أتمنى الظلة يغفى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وولوف حمية ونهوس عدية من ان نؤثر طاعة على مصارع الكرام أنا وإني جاحب بهذه الأسرح على خلال العدل وخلال الناصر ثم انكد فيها جفروة فإن نهجم فهجامون قدما وإن نهجم فإن قدما وهل يوجد سائر محجبينا ومائر صبنا تبلل ولا اسكن ما لا هنا ودوله اخرينا فقل للشامتين فقل للشامتين الذين عثق سينخشان كن ما لقينا اما والله لا ترهدون بعدها الا كما يثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرخاء وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده الي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم قضوا الي ولا تنظرون إني توفكرت على الله ربي وربكم ما من جابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ثم رفع يديه وقال اللهم احبث عنهم قبرتها وابعث عليهم سنين كتنين يوسف وسلس عليهم غلامة قيس يسقيهم كاتا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وانت ربنا عليك توكرنا وإليك المصير واستدعى عمر بن تعش فدعيانا وكان كائنا لا يحب ان يأتيه فقال اي عمر اتذكروا وانا كانت اغسلني ويوليك تعي بالعد الري وجرجان والله لا تجهروا بذلك عهد المهوش فقلع مع التصانق فانك لا تفرح بعدي بدنيا ولا اخره وكان ادراكك على قصدت يا ترى من هو ويستخذونه غربا بينهم فطرق بوجهه عنه مغباء ولما سمع الحر ابن يزيد الرياح كلام ابي عبد الله الحسين والتغافته اقبل على عمر بن ساد وقال لو ام حاجل انت هذا الرجل قال اي والله قيسره وان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال فقال لو كان الامر اليه لقبل ولكن اميرك ابن جيات يا با ذلك فتركه مع الناس وكان الى جنب قرة ابن فقال لقر هل سقيت فرسك فقال لا قال فهل تريد ان تسقيه فضع لقر من ذلك انه يريد الاعتزال ويكره ان يشاهده احد فتركه وفاخذ الحر يتنو من الحسين بن عبد قليلا قليلا فليلا. فقال له المحاجر ابن عود اتريد ان تحمل فذاك وان ذلك الرعد فركان من هذا الحال وقال الاول لو قيل لي من اشوال الكوفه لما عدت قط هذا الذي ارىه منك فقال الحر اني اخير نفسي بين الجنه والنار والله لان اختار على الجنة شيئا ونوح لهم ثم ضرف جواده نحو الحسين ابن علي منكس اذبراته من حياء من اهل الرسول لما اتى اليهم وجع جعابهم في هذا المكان على غير ماء ولا كلا رافع الصوته اللهم الي شوني فتوب علي فقد ارهبت قلوب اوليائك واولاد نبيك يا ابا هفج الله اني تائب فالتراني من توضة الى انا ونحن نتوب اليك في هذا المقام الكريم فقال الحسين العقل يسوب الله علىك فتره قول ابي رب الله وتأخن الحياة الابدية والنعيم الدائم ووضح له قول آتد لما خرج من الكوفة فحدث الحسين بحديثه قال فيه لما خرجت من الكوفة نوجيت ابشر يا حر بالجنة فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير الى حرب بن الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال له الحسين لقد عصبت خيرا واجرا ثم استاذ الحسين في ان يكلم القوم فعذنان فنادى بأعلى صوته يا اعلى الكوفة يومكم الابل والعبر ادعوتم هذا العبد الصالح ودعنتم انكم قاتلوا انفسكم دونه حتى اذا جاءكم اخذتم ذكرمه واخذتم به من كل جانب فمنعتموا التوجه الى غناء الله العريضة. حتى يعمل واهل بيته واكمه كالهسين في ايديكم لا يملك لنفسه نفحا ولا برا. وحل اهتموه وصبيته ونساءه عن ماء الفرات الجاري. النبي والمجوت وتتمره في اخلاجه السواد وكلابه وهؤم قد صرحهم العطش بات ما خلحت في ذريته لا تخاكم الله يوم الظهر فحمدت عليه رجالة ترميه جلت لي فتخاخره حتى وصف عمام الاسعي إذ أن الحسين بن علي ملعى أصحابه وأهل بيته من أن يبدأوا القوم بقتال القبر فلذلك ترى الأصفاء في كل مكان وعظم وإرشاد وتوجيء يرشقون بالجهام أو يحمل عليهم أحد تراؤم يتراجعون إلى ورائهم امتفالا لأمر إمامهم وسيدهم ابي عبد الله الحسين اذ انه ما يريد ان يبدأ كل احد بقتال اغدا وطاح الشمر باعلى صوته اين منوه اختنا اين الغرفات واخوته فاعرضوا هذا فقال الحسين أجيبوه. ولو كان فاتقا قالوا ما جالك وما تريد قال يا بني اختي انتم امنون فلا تقفلوا انفسكم مع الحسين والذي موطاعة امير امير فاتقين يجيه فقال العفاة له لعنك الله ولعنى امانة اتؤمننا وابن رسول الله لا امانة لك ان ندح صلوة النعنى واولاد النعنى وتقدم عمر بن ساد نحو عسكر الحسين ورمى بتعمل وقال اجهدوني عند الامير ابن سياد اني اول من رمى ثم رمى الناس فلم يرقى من اصحاب الحسين احد الا اصابوا من فهانهم وقال عليه السلام يا اصحاب رحمكم الله الى الموتى الذي غابوا تماما بانها بإسهاب اسل القوم اليكم فحننا اصحاب رحله واحده وقته سنه فمن جلت الغبرح الا عن خمسين صريعا من اصحاب ابي عبد الله وخرج يسار مولا زياد وسالم مولا عبيد الله ابن زياد فطلب البراج فوزق حبيب وبرير فلم يعدن الحسين فقال احجر الله ابن العمير الكذب من بني عليم او عليم وقنية او ابو لهب وكان طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنسبين شريفا في قومه شكاء مجربا فاذناله وقال احسبه لنا روان قدالا فقال لأو منعا قالت له انا فقال انا لا اعرفك ني اخرج الينا ذلير او حبيب او براير وكان يجاهر قريبا من فقال له يا ابن الجانيه اودك نهبت عن مبارزتي ثم شد علي سيفي يضرب ودائنا هو مشتغل به شد علي سالم فطاف حاب قد رأخ كان عبد فلم يمتابه فضربه سالم بالشائف فاتقى عبد الله بيده اليسرى فاطار اصابعها وما لعليه عبد الله فقتنه واقبل الى الحسين يبتجه وقد قتنه مامعا مع واخذت واقبلت نحوه تقول فداك ابي وامي فاسر دون الطيب زجية محمد فاردان يردها هنا الخيمه هل شطها وعرو وقعد تجادبه ثوبك وتقول لماذا كاتون ادهموت مها فانا لها علان كن قيث الهيلي عن القتان والان ارجي شقاتين قالت لا تلمني ان و ايت الاذان اسال قال من لدي سمعت ايمان قال افتنع توب ماذا الخيمة ينادي فنادى الحسين جديتم على اهل بيت نبيكم خيرا ارجعي الى الخيمة فإنه ليس على النساء قتعك فرجعت ولما نرى من بقي من اصحاب الحسين الى كغتي من قتل منهم اخذ الرجلان والثلاثة والاربخة يستهدنون الحجين في الزبعان والتفعيها الحرمه وكل يحمل اخر من كيد عدوه فخرج الجابريان وخاتلا في مكان واحد حتى ختلا وخرج الغفاريان فقال علي الحسين السلام عليك عبد الله ان ناجئنا بين يديه ونزعها فقال مرحبا بكما واجددناهما من فدلوا وهما يبكيان قال ما يبكيكما يا ابني اخي لي لارجوا ان تكون بعد ساعة العالم. قالا جعلنا الله فدا. ما على الهج لا نبكي. ولكن نبكي علينا. نرى كدر حي طابت. ولا نخبر ان ننفعك. فجزاهم الحسين خيرا. فقالنا قريبا من. حتى قتلا. وخرجا همو ابن الصيداوي وساد مولاه. وجادر ابن الحابث. ومجمع ابن عبد الله العائبي. وجدوا جميعا على اهل الكوفة. فلما اوغلوا فيهم. عطف عليهم الناس. وخطروا عن اصحابهم. فندق اليهم الحسين. اخاه العصبات فاسترقلهم بسيسه وقد جرحوا باجمعهم وفي اثناء الصريف اقترد منهم العدو فشدوا باسيافهم معذابئ من الجراح وقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد ولما نظر الحسين الى كثلت من قتل من اصحابه قضب على شيبة المكذسة. وقال اشتد غضب الله على اليود اذ جعلوا له ولدا. واشتد غضب على النصارى اذ جعلوه سارف فلاحة. واشتد غضب على المجوح. اذ عبدوا الشمس والقمر دونه. واشتد غضب على قوم اشتغطت كلمتهم على فتن ابن بنت نبيهم. اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون. حتى القى الله وانا مخرب بزميني. ثم صاحبا ذهب غيث يغيثنا. اما ذهب يضبع الحرم رسول الله. وَنَكَتِ النَّسَاءُ وَكَثُرَ الصَّغَاءُ خَرٌّ وَجَمْعُ الْأَرْصَارِيَّانَ شَاطِبُنُ الْحَارِثِ وَأَخُو أَبِي الْحَسُوفِ الزَّرْفَانُ الْحُجَيْلُ وَالشَّغَاطَةُ وَكَانَ مَعَ ابْنِ ولما امن السمع بكى عياله سمعنا بالسيفائنا على اعداء الحسين قاتلنا حتى قتلوا واخذ اصحاب الحسين بعد ان قل عددهم وكان النصر فيه يبوز الرجل بعد الرجل فاكثروا القتل ب اهل الكوفة فطاح ممو ابن الحجاج باصحابه اتدرون من تقاتلون تقاتلون فرسان المصر واهل البصائر وقوما مستميسين لا يبرج اليهم احد منكم الا قتلوه على سلتهم في ذلك انهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمانه وولئك كانوا يخاتلون في سبيل المهدة والطمق فقال عمر بن حجاج لو لم ترموه إلا بالحجارة لفتلك موهور فقال عمر بن ساد فتكت الرأي ما رأيه أرسل في الناس من يعدم عليهم أن لا رجل منهم ولو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم ثم حمل أمرو بن الحجاد على عيمنة الحسين ففتبتوا له وجفوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخير فلما ذهبت الخير لترجع رجقوا مصحاب الحسين بالنار فطرعوا رجالا وجرحواها خبيل ثم حمل امر ابن الحجات من نحو الفران فاقتلوا ساعة وفيها قاتل المسلم بن عوسجة فشد عليه مسلم بن عبد الله وعبد الله البجل وثارت لشدة الجلاد غبرة شديدة ومنجلت الغبرة الا ومسلم بن أوسج فريعا وبه رمق فمشى اليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم ثم تلاقوا له تعالى منهم من قضى نحفه ومنهم من يمتبر وما بثلوا تبديلا. ودنا منه حبيب. وقال ازح لي مصرحك يا مسلم ابشر بالجنة. فقال مسلم بن اوتج بصوت ضعيف. مشرك الله بغير يا اخي يا حبيب. ثم قال حبيب لو لم اعلم اني سلاثر لا اخبرت ان توصيني بجميع ما يؤمنه فقال لو مسلم اوصيك بآداء. واشار الى الحسين بن علي ان تبوتى دونه فقال في القعب وفاض صوحه بينهما واصلات اذر واهر مني واصلات يا تنواهر مني انا ما وصفك يا علي وبيتي. اريد انك بجائب في الويت ملع جيع الوعي على وصيتي وطاحت جارية له ومسلماه يا تيداه يا ابن عوس جزاه فتبادى اصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلما فقال شبس ابن ربعين من حوله فكلتكم امهاتكم ان يقتل مثل مسلم وتفرحون لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم الآب البيجان وقد ختل تتة من المشركين الفئاء عن خيول المسلمين. وحفل في جماعته من اصحابه على ميسرة العشين. فسفتوا له حتى كشفوه. وفيها قاتل الله ابن عمير الكلب فقتل رجالا وشد علي امآل ابن سبيب فخفع يدعو اليمنى وخفع الفكر ابن حيثافه فاخدى اشيرا وختلى صفرا فمشت اليه دوجته امه وجلست عند رأته تمسح الدماء وتقول لي انك الجنة اسأل الله الذي ردقك الجنة ان يسحفني معك فقال الشمر لغلامه اضرب رأسها بالعمود فشدقه وماتت مكانها وهي اول مرات قتلت يومها شورا من اصحاب الحسين بن علي وقطع رأسه ورعى به الى جئة الحسين فاخدته امه ومتخذت زمعان ثم اخذت عمود خيمته وبرجت الى الاعداء فردها الحسين وقال بجعي رحمك الله فقد وضعها عنك الجئات فرجعت ولا يتقول اللهم ولا تقطع رجائي فقال الحسين لا يقطع الله فراجع حكي وحمل الجير حتى فعلنا بباب الحسين بالرمح وقال علي بالنار لا على اهلي فتفايا حد اللسان من الباب وانا ادعو للحسين ابن ذي الجوشن ان تدعو بالنار لتحرق بيتي على اهلي احرطك الله بالله. وقال شرس ابن ربحي امرعبا للنساء صرت. ما غالت مقالا اسوأ من مقالك. ولا موقفا اطبح من موقفك. فاتحيا وانصرف. وحفل على جماحته زهير ابن القاين في عشرة من اصحابه حتى كشفوهم عن البيوت. ولما رأى عذرة ابن قايف وهو هنى الخيل الوهن في اصحابه والفشل كل ما يحملون بغف الى عمر بن ساد يستمده الرجال فمزه بالحسين بن نمير في خمسمائة من الرواب واشتد الختال واثرى اصحاب الحسين فيهم الجراح حتى اخروا خيولهم وارجلوهم ولم يقدوا ان يهتوهم الا من وجه واحد لتقارب ابنيتهم فارسل ابن سادر الرجال ليقوضوها هل ايمانهم وهل شمائلهم ليحيطوا بهم فاخدت ثلاثة والاربعة من اصحاب الحسين يتخللون البلوع فيسجدون على الرجل وهو ينهى وينهاه فيختلون وهم يرونه من قريب في القرون فقال ابن سعد احرقوا ابننا فاضربوا في النار فصاحت نكاء وجهت النفا فقال الحسين دعوه يحرقونها فإنه إذا قالوا ذلك لم يجوزوا اليكم فكان كما قال عليه السلام وكان أبو الشعتا وهو يزيده الزياد راميا فجفى على ركمتين بين يدي الحسين ورمى بمئة ثامن والحسين يقول اللهم تدد رميته واجعل ثوابه الجنة ثم حمل على القوم فختل تسعة رجلا تسعة عشر رجلا ثم رفتن والتفت أبو ثمامه الصعيد إلى الشمس فراها وقد زالت فقال للحسين نبخي لك الفداء إني أرا هؤلاء قد اقتربوا منه والله لا تقتلوا حتى اختنا دونه واحف امام الله وقد فل يسعى بالفلات التي دنا وقتها فرفع الحسين رأسه الى السماء وقال ذكرت الفلات جعلك الله من المصليين الذاكرين انظروا ايها المسلمون دعا العسين بن علي سلام الله عليه لهذا العبد الصالح بأعظم دعائه وهو أن قال دعا الله من المصنين فمرروا أولادكم وعودوا بناتكم معاشر المسلمين على الصفرات في دور الصغر فإن دور الصغر إذا طل الإنسان فيه لا يتعه ان يترك الصلاة في الكبار. وان الصلاة تمهى عن الفحشاء والمنكر. فقال الحساب نهض على اول وقتها سلوه معنا ليكفوا عنا حتى نصلي فقال الحسين انها لا تقبل فقال حبيب ابن الظاهر جهمتها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا حمار فحمل عليه الحسين فضرب حبيب وجافرت اهدى الجيس فكفت به ووقعه عنه واسترقلوا اصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتل على كبري سنئي اثنين وستين رجلا وحعر عليه بديل بن صرايم فضربه بسيفه وطعره اخر من سمين برمحه فوقعا الى الارض فدابا ليقوم واذا بن حسين يغنبه بالسيف على راته ونزل اليه الثميمي واحتز رأسه فهدى ما اختلوا الحسين فقال عند الله احتسبوا نفسي وحباة ابحابي واسترجع الحسين كثيرا وخرج من بعد الحر ابن يدي الرياح ومعهو جرير ابن القان يحمي ظهره فكان اذا شد احدهما والسلحة شد الاخر والسنخده فضعنا ساعة وان فات الحر لما على اذني وحاجباني والدماء تسين من فضرت اليهم ويرتجد ويقول اني انا الحر وما وصي في اضربوا في ابنائكم مثل في عن خير من حلل الارمل خيفي اضربكم ولا ارام الحي في حتى قتلنا منهم جماعات كثيره على ما كبير شيء ينهمر فوا فما اجلنا فتوس وراكين خفر يا روح مالبيو عقوب من غير دعبه الهم طائر وفيه بتاما على السرايس جاء حجيان ما في ينادي عدا ومن يا عادل التواه ابوهم عاد صحايص امنا دا د رجس يا خالنا اوصح امنا ما ابغى اب تعنا تبي ابغى اصح رجيل خير لا دا الحور عجب يا رجات على الخصوم رجاله مرادهم هالشيينا وكان ما تشوف الدار بعديها جيتين لا اتنهك برشه وفوت وثنينا وهذا جه سته هذا الشيء الا كان هذا سبح حرير الليل الكلمه ما عليه على كل غيره ماتوا الذي يفاتلون دونه وكان به رمك فقال الحسين له وهو يمسح الزمعان انت الحر كما سمت كان امه وانت الحر في الدنيا والاخرة وعلى قولنا انت حر في الدنيا وتعيد في الاخرة ورسعه رجل من اصحاب الحسين وقيل علي بن الحسين نعم الحور حر بني رياحي صبون عند مجتمة الرماحي ونعم الحور انفاد حسين وجاد بنبهه عند الصباح وقام الحسين الى الصلاة وصال لازم من بقي من اصحابه فنات الخوف وتقدم امامه زهير بن قيس و سعيد بن عبد الله الحنفي في نفس المن اصحابه ويقال انه وصلنا واصحابه فراده في ولما اصيب زيد بالجراح سقطى الى الارض وهو يقول اللهم ملعنهم لعنواد وثموت وابلغ نبيك من السلام وابلغه ما لقيت من علم التراح فاني اردت بذلك ثوابك في أسرتي ذرعيتي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم والتبت الى الحسين قائلا اوفيتم يا رسول الله قال نفس انت اماني في الجنة ثم قال شعيد ابن اغجأوا اني ترفت حسين في العسر وقبى نحبه فوجد به ثلاثة عشر شهما غير الضربي والطال ولما فرغ الحسين من الصلاة قال لأصحابه يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وهينات أخمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدرومكم ويتباشرون بكم فحام وعند الله وديل نبي وذب عن حرم الرجال فقالوا نفوسنا لنفسك الفدا ودماءنا لجنك الوقا فوالله لا يصل اليك ولا حرمك سوق وفينا عرق يا بنت وعادوا الى خيول لئم فاقروها ولم يبقى مع الحسيني فارس إلا الله حافظ عبد الله المجرقي يقول لما رأيت خلال أصحابنا توقف أقبلت بفرجي وادخلتها غصباطا لأصحابنا واختتلوا عجد القتال وكان كل من أراد الخروج واجدع الحسين بقوله السلام عليك يا ابن رسول الله فيجيبه الحسين وعليك السلام ونحن خلفه ثم يقرأ ومنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وخاج أبو ثماما فاعيه فقاتل حتى وفخن بالجراح وكان مع عمر بن سعد ابن له يقال له قيس بن عبد الله بينهما عداوة فشد عليه وقتل وخرج سلمان بن, بن مبارد الفجري وكان ابن عبد زهير فقاتل وخرج قعده زهير بن القيم فوضع يده على مركب الحسين وقال مستهبنا اقضي الوديس عادي المهدية فاليوم انخى جدك النبيا وحسنا والمرتبى العليا وذا الجنى حيث فتى الكمية الله الشيد الحيا فقال الحسين وانا القاهما على اسرك وفي حملاته يقول انا جئير وانا ابن عدودكم بالساء الحسين فقتل بيع ثم هطف عليه حسير ابن عبد الله الشعبي والمهاجر ابن عاوس فقتله وقف عليه الحسين ونهى له وجده خيرا وقال لعنى الله قاتله لعنى الذين مسخوا وخنادي وجاء غمو ابن قربه ابا الفاري ورقف الحسين يطيه من الهدو ويتنقى الثهام بصبيه وجبهته فلم يصل الى الحسين سور ولما كثر الجراح التبت الى عبي عبد الله وقال وفاتي ابن رسول الله قال نعم انت في الجنة فقرى رسول الله من السلام واعلمه اني في الهفر وقرى ميتا فنادى اخوه عليه وكان بعد لسار يا حسين يا كذاب انما اقول كلمته حتى تطلع على خوفي هؤلاء الافراد غررت اخي حتى قتلت فقال عليه السلام إني لم أضرخا ولكن الله هداء وهضلت فقال قتلني الله إلا ما ثم حمل على الحسين ليطعنه فاتره نافر بن ولان الجمل فتهنه حتى صرعه فحمله واصحابه وهالجوا وبلئ ورما نافح ابن علال الجملي بنبال مسمومة كتبت منه عليها وهو يقول ارمي بها معلمة افواقها مسمومة تجري بها اخفاقها فقتل اثنى رجلا سوى من ولما فنيت لباله جرد تيفه يضرب فيهم فحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصاب حتى كسروا عبدائه واخدوا اسيرا فامسكوا الشمر ومعه واضحوا ابو يتوقون فقال له ابن سعد ما حملك انا ما طلعت بنفسك قال ان ربي يعلم ما اردت فقال له رجل وقد نرى الى اتماعي تجين على وجهي ولحيته وما ترى ما بك فقال والله لقد ختلت منكم اثني عشر رجلا سوى من جرحت وما علوم نفسي على الجعد ولو بقيت لي اضد ما اثرتموني ثم قتله الشمر. ولما صلع واضح التركي مولى الحار المدحج استغاف بالحسين فاتاه ابو اهد الله واتنقه فقال من مثلي وابن رسول الله واضع خزء ولا خزء انظر الى الهسين بن علي رجل والإنسانية يضعو خده مرة على خد ولد علي الأكبر وكذلك أيضا مرة أخرى يضعو خده على خد غلام تركي إذ لا يفرق ما هو سلام الله عليه بين أفراد النوع الإنساني فالدين الإنساني هو الدين الإسلامي ثم فاضت نفسه الطاهرة ومشى الحسين الى اسلام مولاه واتنقى وكان بي رمق فتبتنا وافتخر بذعابك ومات رضوان الله عليه ونادى يديد بن ناقف يا براير كيف ترى صنع الله بك فقال الله بي خيرا بك شرا فقال يديك كذبت وقول اليوم وقبل اليوم ما كنت كذبا تقول اتذكر يوم كنت وما اجيك في بني وانت تقول كان عثمان مترفا ومهاوية ظلا وان امام الهدى علي ابن الوادي طالب قال بغير فلا اشهدوا انا ذا رعي فقال يجيد وانا اشهد انك من الله الذي فدعاه ضائر الى المبارك فرفع يديهما الى الله سبحانه يدعو انه ان يدعن الكاذب ويخلح ثم تدارف فوربوه برا الى العلامه ضربتن قدت المغفر والذمن فخرك انما هوى من شاهر وسيف برير ثابت في رأسه وبيناه ويريد ان يخرجه اذ حمل عليه ربابن منقذ الاردي. وتنقى بريرا وترك فطرعه برير وجلت على صدره فاستغف لضعب فدعما كان ابن جابر ابن عمر ليحمل على برير فصاحبه عفيف ابن جهير ابن ابي الاخنة هذا برير ابن خبير الخالق الذي كان يقرأنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتعت اله وطعن برير وطعن بريرا في ظهره فبرك برير على رضا وعرى وجهه وخفع طرفا انفه وانقاه كان برمشه عنه وبرفه بسيخه فقتله وقال العبد ينفذ التراب عن قبائه لقد انرمت علي يا خلال نعمة لا انساها افدا ولما رجع الى جابر ولما رجع يكاب بن جابر الى اهله عذبت عليه امرأتها النوار وقالت انت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء لقد اتيت عظيما من الار والله لا اكلمك من رأتي كلمة ابدا فقالت لي تخبري عني وانفي ذميمة غداة حسين والرماح شوارع الى اخر ابياته كافاً ظلت ابن ساد الشبان يا قوم اني عليكم مثل يوم الاحداث مثل ذادي قوم نوح وهاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يا قوم ليخاف عليكم يوم التناس يوم تولون مجبعين ما لكم من الله من عاطم ومن يغلل الله فما له من هات يا قوم لا تخفروا حسينا فيجعتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى. فجده الحسين خيرا وقال رحمك الله إنهم قد اجتوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق ونهبوا إليك ليستديحوك وحابف كيف بيوم الآن وقد قتلوا إخوة هذا الصالحين قال فتقت يا ابن رسول الله أفلا نروح إلى الجنة أفلا نروح إلى الآخرة فأدنانا فسلم على الحسين وتقدرها يقاتل حتى قتلى بروان الله عليه وأقبلها بسبب شديد الشاكع على شوذة مولى شاكر وكان شوذة من الرجال المخلصين وداره مهلفا للشيعة يتحدثون فيها فضل اهل البيت فقال يا شودك ما في نفسك ان تطلع قال اقاتل معك حتى اختل فجزاه خيرا وقال له تقدم بين يدي ابي ربدي الله حتى يحتزبك كما احتزب غيرك وحتى احتسبت فان هذا يوم نطلب فيه الاج بكل ما نخجر عليه فسلم شوزب على الحسين وقاتل حتى قتل ووقف يهاب السمام ابي عبد الله وقال من عرسى على ظهر الارض قريب ولا بعيد اعز علي منك ولو قدر ان اتفع الضيم عنك. وقال ما انسى على ظهر العرب قريب ولا بعيد اعز علي منك ولو قدرت ان اتفع الضيم عنك بشيء اعاد علي من نفسي لقال السلام علي اشتد مني على وتعب وهداهتي وما جناه والقوم مصلتا كيفه وهي ضربت على جبينه فنادى على رجل فاحجموا عنه لانه ما عرفوه او ما عرفوه عمر بن الخطاب فصاح عمر فرمي بها فلما رأى ذلك الخاجر وهو مغفره وجد من الناس وانه ليطلس اكثر من مئتين ثم تعطقوا عليه من كل جانب فقتل رضوان الله عليه وغفق جون مولى ابي ذر الغفاري امام الحسين يسادره فقال يا جون انما تبعتنا فنبلل عافية فانت في ابن مني فوحى على فدما يكسبلهما ويقول انا في الرخاة الحجو في وفتشتني ياخذو لكم سيئي ان ريحي لنثر وحدي وحسبينا لئيم ولولي الاسود فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرق حسبي ويغيب لولي لا والله الا افار حتى يحتنط هذا الدول الاسود مع دمائكم على البيت فابل له الحسين فقتل خمسا وعشرين وقتل فوقف عليه الحسين وقال اللهم بيض وجهه وطيب ليحه واحشره مع محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وعذر بينه وبينها لمحمد عليهم السلام فكان من يمر بالماركة يشم منه رائحة طيبة ذلك من المسجر وكان أنت ابن الحارث ابن نبيه الكاهن شيخا كبيرا صحابيا رأى النبي حديثه وشهيدا معه ابجرا وحنيلا فشهدا الحسين وبرجا شادا وصفه بالعمام واقعا حالك بيد الرفاط ولما نظر اليه الحسين به عين اياتك وقال شكرا لله انك يا شي فقد لا هلك بني في عشر رجلا وقتل وجاء عمر ابن جنادان عنصار بعد ان فتل ابوه وهو ابن احدى عشر سنة يستاذن الحسين هذا وقد امرت امه من قبل ذلك وقالت له ولديكم وانصر ريحانة رسول الله بعدما البتت علامة حربه فخرج يستاذن من الحسين بن علي فلما نظر اليه الحسين قال لأصحابه هذا ظلام قتل هابوه في الحملة الاولى ولعل امه تكره خروج الى الماركة ردوه الى الخيمة اقبل الغل يسعى من احوال حسين عجلا خائفا ان يصده اصحاب ابي عبد الله عن مرادئ وقصد فاصح سيدي ابا عبد الله ان امي التي اثبتت لي حربي بابا لي ابن رسول الله حتى ارزق الشهادة بين يدي فجزعه لما غيره صبر جوا ويقول اميري حسين اميري حسين ونحمد عمير سور فعاد البشير النبي loin fois après ma to nocha labona la hovr la ho له to le maître lo chi se vo la to فخاتل قتال الارطان فخاط الارداء به من كل جانب اردوه الى الارض صريحا فهتت زوراته ورموا به نحو الخيار فتغت الى راتئ امه فمسهت الدمعان واخدته وضربته رجلا قريبا من آخما وعادت إلى المخيم فاخدت عمودا وقيل سيفا وان شاءت انا مجود في النساء ضحيفة خاوية بارية نحيفة اغربكم بوربة غنيفة دونكني فاطمه الشريفة ورد تعالى الحسين و الى الخيمه بعدان اقول بعدانا صابت بالعمود رجلين وما رغي الحسين والسلام الله عليه بان تخرج جماعه من سائر سائر المسلمين امام الاعداء امام الرجال الجانب فصونوا حلالكم محاشر المسلمين كما تفعلون في ناركم وجرامكم. وخاتل الحجاج ابن مسروق الجعفي حتى خذ باب الدماء. فرجع الى الحسين يقول اليوم الخاجت ذكى النبيا ثم باك ذنك عليا ذكى الذين اهرفوا الوصية فقال الحسين وانا القاهما على ثلث فرجع يخافل حتى قتل ولما اسقرت ويد ابن عبد المطار سقطى لوجهه وظرنا ان له قتل فلما قتل الحسين وتمعهم يقولون قتل الحسين اخرج سكينة كانت معه فقاتل بها وتعطبوا عليه وقتلوا وكان اخر من قتل من الاصحاب بعد الحسين عليه السلام. ولما لم يبقى معا الحسين الا اهل بيته هجموا على ملاقعة الحسو ببهد شديد وحفاظ مر ولفوس هدية واقبل بعضهم يوجع بعضا واول من تكزمت هو الذي ورسول الله عليه الاكرم وكان جبيا من رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا فاحب اسموا وقلنا ارحم غربتنا الا سلاما طاف على صلاتك سلام يا بعد كلام من والشهدا بها فما للحسين يسمى لاحقا وهو يقول انا هلي ابن الحسين ابن علي انا هلي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت اولى بالنبي اغلبكم بالسيف احمي عنه بي غرب غلام عاشمي هلوي تالله لا يحكم فينا ابن الضعيف ولم يتمالك الحسين دون ان رفع شيبته المكسسة نحو السماء وارخى غينيه بالسموع وقال الله مشهد على هؤلاء القام فقد برج اليهم اشبه الناس برسوله محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيه نظرنا الى اللهم ممنعهم بركات الارض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا تروا الولاك عنهم عبدا فانهم جاءونا لينصونا ثم هذا علينا يقاتلوننا وفاخد الرسال قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولا تحضر قنابتي من رسول الله. ثم تنى قوله تعالى ان الله اصبح آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. ولم يدل يقاتل حتى قتل سبعين رجلا. وخد اشتد به العطش فرجع الى ابيه يستريح ويذكر ما من العطش فأكل قتل وخال وغوسا ما ازرع الملتقى بجدد فيخطيك بجهده الاوفا شربة لا ترمو بدا عبدا لما تهيبو يا شربة атика ва вад алдам вахд я мулр потр карди ва хаджт алаташ ваш я мин суан албиа ва алхар ир kellana va betam va ya ism hadir al-al تعمل. وقع في حلقه. وقعانوا مرة قبل بالروم في الغالي وغربه بالسك على وحكه. ففلقا حلبته. وتنعروا الناس بأسياقه. حتى خفروا اربع. فكاء لليل وانكف على من يقول قتل الله قوما قتلوا ما اجراء عن الله وعلى انتهاب حرمة الرجول على الدنيا بعدك العفا ثم اخذ بكفه الى الطاهر ورمى بي نحو فلم يذكر منه قبر وأمر تسيانه أن يحملوه إلى الخيم فجاءوا بإينا فالصحاب الأخي كانوا يقاتلون أمامه وحرائر بيت الوحن ينظرن إليه محمولا قد جلن شؤ الدماء بمطارك من العجل حمراء وقد وزعجت وقد وزعجت مهان الوظهر والطال فاستقبلناه بصدور دامية وحولتهم تفق سمع الملكوت وعاموا لكبيرة البيت الآشم زينب العقيلة فارقة نائبة فالخدب يا علا تبرئ اليها جيراننا في اغاث وحما الخديا المنزل وعمارات بيت الالم الان وخرج من سامي عبد الله ابن الملك ابن عفيه بن علي فارق وهو يقول أن يوم ألقى مسلمًا وهو أبي وعصبة الباد عن أبيه من ربي فختل جماعة بثلاث حملات ورماء يديد ابن الرقاة الجؤال بسهمه فاتقاوا بيده فسعرها إلى فما استطاع أيدينا عن جبهة فقال الله أبو إنهم استخلونا واستدلونا فاقتلهم كما قتلونا وبيناه على هذا إذ حمل عليه رجل بغمحه فطعنه في قلبه وماء ولما كتن عبد الله ابن مسلم عبدال ابي صالف خملة واحدة فطاح حبيب الحسين فضرا على الموت يا قني غمومتي والله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم فواني ام حول ابن عبد الله ابن جافر الطيار وامه العقيرة جينة واخوه محمد وامه الخلطاء وارج الرحمن ابن عقيل ابن ابي طالب واخوه جافر ابن عقيل ومحمد ابن مسلم ابن عقيل وفامة الحسن, وفامة الحسن المسنى ثمانية عشر جراحة وخفعت يد وخفعت يد أولي ابنه ولن يستجد وخرج أبو بكر ابن أبي المؤمنين واسمه محمد وعمه ابنه شرية قتلوا زجر ابن بدر ابن خارج ثم خرج أبد الله ابن فما جاء نبرق فيه حتى أدخل بالجراح وتخطى إلى الأرض فجاء إليه عثمان بن خالد الثمين فأتل وخرج أبو الثمين فأتل وخرج أبو با ابن الإمام الثرط الحزن ولي السلام وهو عبد الله الأكبر وامو أمونا يخالنا بملا فبادر فزا خجر وقرج من ماله ياخو لرؤيه وقبيه الخارف وغلام لم يبلغ الحلو فنعماد وبيسي الحسين اعتدخ وفكى ثم ماله فارس كان وجه شفة قمنا وبيدي ستاة وعليه قميص والدار وفي ذكري الهداء فما شاء يضرق بتجده فالخطاء يتع نعر إذ يخرى وهي فضل النبي لغض أن في المجدار فوغف يسد جسع نعره وهو لا ينفل الحرب إلا بمثله أي مكترس بالجنب ولا قباح بالألوف وميناه على هذا إذ يتعليه عفرب لتان عدل لفين الأجلي ومع بموت الشيط على مهده فقلقها فشق وقاح الغلاب يا أخلاب وهم هو واخذ ببعب <تصفيق> نرونا وهي مدؤوسه سائرون في الليل ومرق قاتله سنتخذ الساعه مرابعا من المرصاد وصاح صيحه عظيمه سمعنا الناس ها هو الخيل بالشارع لتشتعل فينا فانا قوم Wakana ce bana wae dan sosheu xae wo on gona kwa o yapha bere jlawan soshe lo ya koon ko leqaew xa lo xalo yaal tehana jelo lo mas wa dila ya xstae se sa tauna KIALI yeah yeah now NO NA h he who now All uh right. -oh. me had had it what did it with me what i Thank okay. you. بطر السفر فانا زيني ما تريد اغترنا وانا قولت حفلك الى المخير يا سيدي يا علي علي الهادي الحسيني فرجاء روحي نروي لك خي يد الملك سمن حجين يكسر بجومه القمه وحتى دام اعيال عام خي يد وفاح من المجير ira wa tarahura haha يسمعوها وين الهيام وطراء خلافات ما حدعنا بوته هل من ذاكب عن حرار رجول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مبيس يرجو الله في إغاغتنا فاتغاد أسوات نتائب البكاء So I've got... Yes. <laughs> لله في الشهادة ثم يرتكم لي منكم من حيث لا تشعرون. قال التسائل ودنا لا يرتكم لك مثل. يمنى فاطنة قال يلقي ذاتكم بينكم ويسكون معكم ثم يصف عليكم العلاقات. that is وأحاقوا به اينا يا ابو هرقه فصاح الغناء